El Mağani, Tıra, Tüm شيما ودهم حافظينه عن ظروف الزماني ملتقاهم يشرف والنوايا سليمة البعادين ترى اجوا من المعاني هاي الزين والموت وصفات العشيمه ودهم حاف ليله عنصر في زماني متكاح يا شرف ونوايا سليمه الله يا وقت انقضى بين التصافي والرضا لتتريث ما مضى وتعود لي ذيك جسني القلب ينسى لعته تغشى رقي فرحته يهنى وتحلى دنيته والجو لا يحلى ويزين الله يا وقت انقضى بين التصافي والرضا تتهتغيث ما بطى وتعود لي فيتش السنين القلب يتشفق لها تكر الليالي واصلاها روح يشوف وقع علاها شو قد تذكر والحني الفكر للماضي سارة ويعود بوقتها Vakit daha bir dahil eser وفيه قلبي خاب تظنون من خوي إن شاء نعتب وفيه قلبي خابت ظنونا آه يا من يشك يا من عناه تبكي عيونا من خوي إن شاء نعتب وفيه قلبي خابت ظنونا آه يا من يشك يا من عناه تبكي عيون. انت ضاع في قلبي خاب يوم يوم كنا لو نرفع والعهد مهتز تركونه ما عرفنا شبته لو ضاع والوفا ما صان قانونه كيف ميثاق العهد ضاع كيف لي عذلونا الخويلي ضاعت أسناعة فانقزر عمرنا بدونا آه يا بد يشكي أو جاعة